اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون اذروني اقتل موسى وليدع رب فان ان اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني اعذت بربي وربكم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 يا قوم اني اخاف عليكم ويا قوم اني اخاف عليكم يوم تتنات يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله مناص وما من عاصم ومن يضلل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ لَنَا قُلْتُمْ لَئِنْ يَبَأَسَ اللَّهُ مِنَّا بَعْدَهُ لَنُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَذَٰلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَن وَسْفٌ مُرْتَابَ بَيْنَا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَمَنْ يُدْلِمْنَا آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَنَاهُ ابْنَ إِسْرَاحَ هَلْ عَلَنِي أُبْلِغُ الْأَسْبَابَ اسماء السماوات فطلع الى اله موسى فطلع الى اله موسى وانني الاظم كاذبا وكذلك زين الفراعنه سوء امني وصد عن السبيل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 الاخره هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزاء الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك واولاه يدخلون الجنه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 فينا هم اصحاب نار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقعهم الله سيئات ما مكروا وحاق بنا فرعون وسؤل العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحان فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ وقال الذين استكبروا اننا كنا فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم مدورا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار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 وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذره وَلَهُمْ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلاوَةُ مِنْ مَوْقِع tvquran.com